هو اللي ط ا ل ع من ا ل ن ت س ت ي اللي مليان بلاوي و مليان أمونيا و مليان كل كذا وغير كمان ع د الحين ألوس م ا في حل ثاني. ده دا كمان اسمها هيبقى أصعب من الأولى. يعني أقول لك ناس ما ب ر و ت و كيفا؟ ي ا ي بس ما م د زنتريك وكيفا؟ إيه اسمها؟ أنا ليه عمل أمريكان ن ت ر ي ك وكيفا؟ ما جايب ا ل ص و ب ي ر ي و من ن ت ر ي ك لحد فين؟ لحد الانفيرو العملياتين. العملياتين اللي ينفلو ككيفا؟ خلاص تقولوا كده العمليتين. العمليتين دول حلوين إنهم بيقولوا الضغط. لكن وحشين ن ه م بيجيبوا ي ه ن ت ق ا ل ا ت لحد ما جي واحد أمريكي و ا ل ع ا د لما كاني ذا ب ن و ب ي ح س و ا ف ب ر ض ه ا ن ه مش لطوب. بس لما كشف ل ط و ر ليه مش ل ط و ر ل ا ن ه ا ي حاجة ن م ش و ر ا ن ه لو ما كشف آ ل ه النهاردة كان بعديها بساعة واحدة. ما هو دراع ا ل ى جرتي هنا. و ا ج ب ر ت ه فشلها. وجرتي هنا و ا ج ب ر ت ه ف ش ل ه وفيه. ا ل م ا ر ا ة ب أ خ مني ل ي ن فكيد عم ب ك على ن فكرة ا ن ا ا خ ذ مني بلين. د ا ي م ا ا س ت ا ر ي ا ل ت ر ف و ب كتير جدا عن ف ك ر ن ر ج ي واحد و ل ي ه ح ت ى وارن أ و ب ر ي ش ن وأنا ا خ ذ منين؟ أخذ من ا ل إ س ب ل ر ي ن ي ك بينو بيكو دخيلة ج د ا ليه ب ع ى خدت من ا ل إ س ب ل ر ي ن ي ك بين، فدمل ا ي و ص ل ا ل ب ر ت ا بين قليل. قللت ا ل ض ع و ب نفس الوقت، اليوم إنك فرضت ولكن أ ق ل ب ك ت ي ر ج د ا لأن أساساً أنا أخذ منين؟ دامل الخد من بين. ه ي ى ا ل ب ر ت ا عالي ج د ا هيوصل لليبر ف م في شيء مشكلة. أنا قللت ا ل ب ر ت ا بين عن طريق إن أنا فعلت حنفيه ا ل إ س ب ل ر ي ن ي ك بين، ا ل س ب ي ر ي ن ي ك بين. إ ا ل ا ر ا ل أ م ر ي ك ا ن ا ا د نفسه ده مشكلة كبيرة جداً. ا ن ا لو خدت و ص ل ه من هنا، هو طار ب ا ل ا م ب ر بالكيفة، النسافة طويلة ج د ا ا ع ط ا ن ا ن ا جيب ا ب و ة ص و ي ل ة ج د ا وده ت ب ق ى مكلفة العين، فهو عاد يفكر ث ع م ل ا ي ث م ل هي وارن، ثامد هي وارن، مكنافس وارن كذا م ي ك ي ه ت ا م ل ا ي ث ا م ل هي، من جاي عاد يفكر أيه، ل ي خبر إلا ه ي د ه طمناها مش فيها ا شيء ب ا ل م ج د ا و ا ل ج يخلي منها بين بين. ط ب ع ا م ن ع برينا بين برينا بين ع ر ت ك ت وما في كيت ما ي ج و د هو ي خ ر ا ا ن ق ش جات و فين ا ل ي ينفروا م كيفا ط ب ع ا العملية بسيطة جد أن جاية العملية و ا ق ط ة بدوين ي ه اللي ب ي ن ا ي ن ننزلها كنا بقطع ا ي س و ن عادينا بين ومن د ي ر ه ا د ي ن بعد م ا ي ا خ د بعض ا ل ر و ح ي ن ا ل ا ن ف ر و ب ي ن كيفا حتى عملية دي في منها بروج ز م ا ل وفي منها د ي ت د ل ه ت ا خ و ه ا أنا جاية ب ر ح ه دي ك د ا العمليات دي ا س م ا بروت وستين شنط لكن هذه العمليات كلها تشترك ل ن ه ا عمليات ص ع ب ن أنت تعمل شنط إيه عملها ه و ا ل ح ا ل ه ما دي لها ولا حالها الوش. كل عمليات دي مشتركة بينها يعني، لأن هي كلها بتعملها عمليات صعبة. لغاية ما جي بعدها بتصور مصري. طبعاً بتصور مصري. بعدين هقول ف ي ء ك ر ه طيب. الدكتور المصري ه ق ا ل ا ي ه ب ق ى الدكتور المصري لا هو على من كتر حلو الوش. هي حتى حتى بدأ ا ل ا ي ب ا ر أنا قرأت كتر. أنا بسمع عن فكرة جد جدا، ولا تقول لي ب ى ا خ ذ من البورتر. دي ب ق دور على البورتر ا ل و ا له ا ح س ا ء في واحد قبلك الفكرة البورتر. ع ل الخلاصة م ن ا خ د زمانين، ن س و ي ن ه م ز ق ج لو ب ا حتى في واحد خ د ن س ي ل ه م زوج. ا ل و ن ا ج ا ع ما عاد ش ب ا ي لأن عايز أ خ ا ث ن ن ل ا ث ة بقى. ما عاد شبابي ي ل ه م و عمل التلميذ. عادي فقط حد ا ع ح ا ى ب ق ى نسيته. ليه زعل شوية كده و م ر ي ج عن انصبر عندي فكرة ب ع ص د ر ب ا ل ث ل ا ث دول كلهم. ي ه ي ا ح س ا ح ل الفكرة الأول الناس كلهم. ت ا ر ب و ي د ع و ل رجل يعني، ا ل ا جماعة أ ا ش ي ل د ي عملية سهلة جداً، ت ع ص ا صدراً ب ا ل ب ل ي ن ك ت و م ي لما تواخين يا سامع ز ي ت ا خ ذ العين تفتح تجيب ب ص ل جنب العين عشان ما تشيل ال 2 0 ي 0 ب ص ل عملية م ا ت ا خ ذ ش بالضبط ن ص ف ع ة ب ا ل ب ل ي ن ك ت و م ي و ل ا أحب أشيل ال 2000 آخر ب ل ك م حاجة ا ي ه هو ا و ل إنديكيشن في ا ل ب ل ي ن ك ت و م ي ل ا ن ه هاي ب ر ا ل ب ل ي ن ي ك ت و م أن طمن ر ط ه هاي ب ر ت ي ن ش هو ا و ل ش في العالم هذي أيفرز <تصفيق> بنانات، فأنا ك د ه ك د ه م ش بس ج ن ي ن كبير وبس، لو م ت و ح ش كمان يعني على المشي، فأديعوا الحج بتعتادن ما رجع رجع من المستشفى في نفس اليوم هو عارف بركونة. كان نفس سؤالهم م جدا. ا ل أنا لو عملت العملية ب ل ي ن ك و ن ب س التاريخ مش ه ا ك ر ن ي أيجي بعض ك د ه بعد كان كذا هم ب ي ع ل م و ا الطلبة و في واحد ك د ه عمل البلينيكتون لا داعي إن ن ا أروح س ا ب و بريشا لو بدل ما أروح س ا ب و بريشا هم ا ن ي ي ه البلينيكتون ف ح س ا أ ق ا عملي عشان التاريخ ي ا ل و ر ن ي عملي عايز حاجة هيك ك د ا ثانية فدي أنا حاجة هيك قليلة و الله جماعي ا ن ا لما ت ي ا ل ي لما قرأتها أنا ف ع ل ا متيالي و خبر كده ن ا ا ع ت ق د ا ن ا مش عارف ا ظ ل م ه بس ن ا ل ا ن ا لو ما ن و ا عملي كده ع س ا ل ي ن ك ت التاريخ م ش ك و ر و ح ن ا من ا ت ر واحد وصي يقول ح ا ج ع جاية ما يدي م ع عليه معه ش ي زائد عشان ب ا ت ب ر كوفينيشن يبى حتب ر و ت ك و ن أو حتب ا ي ه زائد مش فيش وين د و ل ي مزيد ي ع م ل دي, دي بذكرها ز ي ش ن ي ع ن ي نروح نكوي دي حاجة ا ي ض ا عن بعض رفتنا هتشيل هنا ا ل ب ر ي واحد ل ا ش ي لاتك م ك و ا عشان يقول ا ي ه و ا ل ل مريء ل ل ي تعال حط ت ا ب o p البني نيك تومي عندي دي ي ه ب ك ر ا ز ي ش ن فأكبر العالم كله ا ن ه معاطف قطبه ولون كتب لك ي ب ى حط ت ا ب o و ب ر ي ش ن اللي هي ا ل ب ل ي نيك تومي ودي ا ي ه تعال سهولك يدخل ل ن ق البني نيك تومي بس والله ما خ ش حطه بال ك ا ل ه ا ل ل ي يشيل البني ده و ا ي عملية ثانية اسمها كيف سمعتوا ه ا بيكنا س ا ب ك و ه ا ت ق ي ف جراح اسمه ك ي t ر a n s j ا g u ر ا ن ت راح يبعتك ب ر ت و ك و س ك و ا ي ش دي ع ب ا برة عن حاجة، في حاجة عرفتها ل د ي ت ه ا ف ع ن ا جدا و ب ت ض ع ا ن ظ ف كتلة، يعني بياخد ب س مش ل ا ز م جنرال أ ن ف ا ز ي ة وممكن لو كان عنده كتلة و ت ع م ل العملية دي بتخرب صارت يعني ن ت ك ف ر ا ن س ج ا ج u ر يعني ا ن ت داخل عن طريق ج ا ب u ر لحد ما توصل وتعمل ت ي و ب كده تربط بين ا ل ب و ر ت ي ر ب ي ن والسكوليشن بحيث ا ن ا ن ت تعدل ضغط ش و ي ا ل ب و ي ر ي ن عملية يعني نشلت م ع تقدر تروح ت ن ا ج ي المهم ذكر موضوع بورتردين قبل ما نمشي بس عايز ا ث ب ت موضوع بورتردين في ل ذاكم. فينيشن. س ه ل مش عيده. تجول جت ما أقربت بهي. ب ر ت ر و ر ب ا ج ي ن ز كم كلمة؟ ثلاث كلمات. ا م ك ن و ن ج ي ش ا ت لكونجيشا، ب ت ي وبعد كده غ ا ك ل ي ن ي ك ا بيتشر، س ت حاجات، ك و م ل ي ك ي ش ن س ت حاجات، ا ي ج ش ن ت حاجات، تريت بروفلكت، ر ا ب ي و ي ت ر ا ب ي و ي س ت حاجات، بروفلكت ت حاجات. تحس إن أنا ب ك ر ب ت الموضوع في ا ل ا ل